وتزود بالباقيات الصالحات واستعد واستعد لما هو آت عباد الله ما أعظمه من يوم وما أشرف واطيب ساعاته موسم من مواسم الإيمان له في القلب لوعة وشام ما اشرقت الشمس في دهرها على يوم خير منه انه يوم عرف وما ادراك ما عرف يوم عظيم عند اهل الارض وملائكه السماء اقسم به الملك العظيم وهو سبحانه لا يقسم الا على امر عظيم فقال جل في علاه واليوم الموعود وشاهد ومشهود قال صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة أخرجه الترمذي وحسنه الألباني وكيف لا يكون ذلك اليوم زمانه مشهود وميقاته في الدهر محفور وقد أتم الله فيه النعمه وأكمل الدين وتمَّ فيه النعمة بالعفو والرحمة عن العباد وإتمام نعمة الله يتجلى بالعفو والمغفرة ألم يقل ربنا عز وجل لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتمَّ نعمته عليك واكمل الله عز وجل في هذا اليوم الدين فعاد الحج على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالتوحيد الخالص بعد أن كان ملطخا بالشرك والوثنية وأكمل الله فيه الدين يوم أن حج المسلمون عامهم ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فكمل بذلك دينهم لاكتمال عمل اركان الإسلام كلها ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف وسط جموع الحجيج في عرفه قد اطمأن نفسه على هذا النسك العظيم وقرت عينه وهو يرى الامه تشهد في ذلك تشهد في ذلك الموقف بانه قد بلغ رساله ربه وادى الامانه ونصح الامه وتجنو الشمس من الغروب وعيور الآلاف المعلفة تلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتلي به بعد أن قضوا معه في صعيد عرفة يوما لا ينسى ابدا فما راعة تلك الجموع إلا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بركت في مكانها وانخفض رأسها حتى كاد عنقها يندق في الارض ونزل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاتيه اسماء بنت عميس رضي الله عنها وتضع فوق راسه صلى الله عليه وسلم رداء فعرف الناس ان الوحي قد نزل من السماء وان هناك رساله من السماء لاهل الارض فاشرابت الاعناق تدقت الأبصار وتلهفت القلوب شوقا لخبر السماء ثم سري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامات الاستبشار قد علت محياه فدوى صلى الله عليه وسلم لتلك الجموع ايه عظيمه استبشرت بها نفوذ الحجيج ايما بشاره أنزل الله عز وجل في هذا المكان وتلك اللحظة قوله اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولكن الفاروق الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع تلك الآية استعبر وبكى وقال ليس بعد الكمال إلا النقصان واستشعر أن من معناها أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتهت بكمال الدين وأن أجله صلى الله فقال لعمر ايه في كتاب ربكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر فقال عمر أي آية فقال اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم الجمعه ايها الناس في هذا اليوم العظيم تتجنى رحمه الله على العباد ويفيض الملك الديان من خزائن ملكه الشيء العظيم فيرحم العباد ويجيب السؤال ويجبر الكسير ويدل الجبار ملك السماوات والأرض من السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض ملائكة السماء ويقول انظروا انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا طاحين من كل فج عميق أشهدكم أشهدكم أني قد رضرت ذلك اليوم الافواج الكثيره والاعداد العظيمه قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر عطاء من النار من يوم عرفه اخرجه مسلم ويرى الشيطان هذا العطاء من الله المنسجم على اهل عرفه فيصغر شانه ويندحر امره ويزداد حقارة إلى حقارته مشهد عرفات أيها الناس مرضوا, مرضوا لم تأهيب منه العيون، ومرضهم لم تحشى في مثله القلوب فسبحانا من علق الله بتلك الديار الجلباء حيث لا ظل فيها ولا نظارة ولا ما، وإنما تحمل في محيطها المشاعر التي لا ينسيها الزمان ولا تمحوها الايام قد جعل الله سبحانه في هذا المنسك من العبر والعبرات من العبر والعبرات والذكرى والعبرات ما يزيد الايمان ويغرس التغوى فمن تلكم العبر مشهد الوفود في عرفات يرى المسلم بعينه الوان الناس من كل الأجناس قد اختافت ديارهم وتعددت لغاتهم وتنوعت حاجاتهم يجتمعون في صعيد واحد ولباس واحد وهتاف واحد يدعون ربا واحدا يجارون اليه بقلوب احرقها الشوق والهبها الحنين، فلا تسمع بين تلك الجموع الا تنوهات التائبين والليل الخاشعين وضاره المفتقرين انه عباد الله انه بحق مشهد يهلل العضوات ويسحب الدمعات هذه ضيوفك يا الهي تبتري هذه يا إلهي تبتري عفوا وترجو سابغ البركات وفد تشرف وتزاحموا في مهب الرحمات فاقبل اله, فاقبل اله العرش كل ضراعه وامحوا الذنوب وكفر الزنات عرفات تطبيق عملي لقول المولى جن وعز ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون والله لو عملت الامه ما عملت وبذلت كل وسعها على أن تجتمع في مكان واحد وهدف واحد وكلمة واحدة وكلمة واحدة لما استطاعت أن تجتمع بمثل اجتماعها في هذا المحفل المشهود قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون في عرفات تتجلى للمسلم حقيقه الدنيا فلا يرى احد يبني فيها دار ولا يشيد قصرا لانها ساعات قليله ثم يأتي الرحيل ويستعد العبد لما بعد ذلك اليوم ثم بعد ذلك الرحيم الى دياره الاولى ومعاقله الاصيله فيغرس العبد في قلبه مع هذه المعاني شجاعه الزهد فيعلم انه في هذه الدنيا كانه غريب او عابر سبيل فلماذا فلماذا فلماذا يقود في الدنيا ولياغنها من فكانه عنها غير مرتحل اامل اامل ابقى وفي كل ساعه تمر بي الموتات تهز روحها وهنانا الا مثلهم وهنانا الا مثلهم غير ان بقايا ذيال في الزمان اعيشها في عرفات يتجرد الجميع من لباس المخيط ويضحون لربهم مستجيبين ليدائه في بقعة محدودة قد ضاقت بها الخلائق الكل مشغول بحاله راجيا ربه من عطاياه فيستشفع العبد مع تلك المناظر المشهد العظيم والحسر المهول في عرسات القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين إنه بحقه من يوقظ العقول الناهيه ويحيي القلوب الغافله اما والله اما والله لو علم الانام لما خلقوا لما هجعوا وناموا لقد خلقوا لامر لو اطفئ عيون قلوبهم تاه وهام ممات ممات ثم قبر ثم حش يوم الحشر قد عملت رجال فصوغوا من مخافته وصاموا هناك في عرفات تزول الطبقيه ويسقط التفاخر فلا عظيم هناك ولا حقير ولا مامور ولا امير ولا غني ولا فقير الناس في موطن عرفات سواسيه لا فضل لون على لون ولا تميز لجنس على جنس وهذه هي شريعه الله قد شهدت عرفات ان خير البشر صلى الله عليه وسلم قال يومها كلكم لادم وادم من تراب ليس لعربي على اعجمي الفضل ولا لاعجمي على عربي الفضل ولا بنسوة على احمر فضل ولا لا على اسود فضل الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ايها الناس ودعاء العبد رب افتقاره اليه هو اساس العبوديه ولبها والدعاء في يوم عرفه بخاصه له عند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 على عباده الصائمين الذين لم يحجوا قد طاب لإجابة دعائهم وتكفير سيئاتهم وستر عيوبهم فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه فيقول يكفر السنه الماضيه والباقيه فاتقوا الله ايها الناس واحسنوا استغلال هذا اليوم فما هو الا ساعات معدودة ولحظات محدودة فاغتنموها رحمكم الله بالتوبة والاستغفار والذكر والقرآن والتضرع والدعاء حققوا رجاءكم بربكم بحسن الظن به استغفر الرحمن في يوم الرحمة على ما مضى وكان فإن ربكم غفور رحيم فإن ربكم غفور رحيم جواد كريم يستحي من عباده اذا رفعوا اليه ايديهم أن يردها سفرا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه كان غفارا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 ايها المسلمون هذه التوبه في هذا اليوم الجليل اي يوم عرفه قد شرعت ابوابها ونزل اوانها فهبوا من نومه الردى وافيقوا من رقده الهوى وامحوا سوابق العصيان بلواحق الاحسان وليكن هذا اليوم العظيم المبارك بدايه عودتكم وانطلاقه رجوعكم وإشراق صبحكم وتباشير فجركم سارعوا فيه, سارعوا فيه إلى باب الانابه وانزئوا عن الخطيرة وأقلئوا عن المعصية ولا تؤخروا التوبة وتخلصوا عباد الله وتخلصوا من حقوق الناس وربوا الحقوق إلى أصحابها وانزيروا من قلوبكم الشحيمه والمغضاء والقضيه والشحماء طاهروا لقمتكم من الحرام فالحرام وداد على صاحبه تماله مغبته وتدركه نقمتوه وتنحقه عقوبته وفي الطيب غنيه عن الخبيث وفي الحلال كفايه عن الحرام عباد الله من فاته القيام بعرب فليقم لله بالحق الذي عرفه ومن عجز عن المبيت بمزدلفه فليميت عزمه على طاعه الله الذي قربه وازلفه ومن لم يقدر على ذبح هدنه بمنى فليذبح هواه هنا ومن لم يصل الى البيت العتيق فليقصد رب البيت فإنه اقرب الى من دعاه ورجاه من حبل الوريد وابشروا يا مسلمون. يا مسلمون فقد شرع لنا ربنا ذبح الاضاحي التي هي من اعظم شعائر الدين واحبها لرب العالمين وهي سنه أبينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقد قال بوجوبها عدد من العلماء قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الاضحيه والذل بوجوب الاضحيه اظهر بشرط القدره عليها اما الذي عليه الدين فانه لا تلزمه الاضحيه بل عليه ان يبدا بالدين قبل الاضحيه ولا حاضر ولا حاضر ان يستدين المسلم ليضحي اذا كان عنده قدره على الوفاء ايها الناس إني ذكرت هذا لأن بعض اخواننا هدانا الله واياهم قد يتذمر من ارتفاع اسعار الاضاحي فيجعل ذلك مبررا لعدم الشراء وهو قادر وموشر او يستطيع الاستدامه والوفاء والعجيب اننا قد ننفق اضعاف هذه المبادئ في قطعه اثاث منزليه او في نزهة عائليه ونستكثر سعر اضحيه سنويه, سنوية فداع عنك كيد الشيطان فانه يعدكم الفضل والله يعدكم المغفره والفضل وبعض الناس يتاخر في تسديد المبلغ او يماطل فيه وهذا لا يجوز الاصغاء فكيف اذا تعلق بالاضحيه ولتعلم عباد الله ان الذبح لا بد ان يكون في الوقت المحدد شرعا وهو من بعد صلاه العيد الى اخر ايام التشريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فنحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء ايها الناس عيد الاضحى شعارنا فحضوره عباده والتخلف عنه خساره وندامه وقد أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم العواتب وذوات الخدود حتى الحير أمر امرهن ان يخرجن لصلاه العيد وان يشهدن الخير ودعوه المؤمنين فكيف بالشباب والرجال الاقوياء ويسن لنا معاشر الرجال الابتسام والتطيب ولبس احسن ما نجد اما النساء فيخرجن محتشمات غير متطيبات والسنه ان نذهب مشيا على الاقدام ولا ناكل شيئا قبل الصلاه حتى ناكل من الاضحيه وان نذهب من طريق ونعود من آخر وانه سيقام صلاه العيد باذن الله يوم الخميس في تمام الساعه السابعه اللهم وفقنا لاغتنام اوقات هذا اليوم بالاعمال الصالحات اللهم ارزقنا توبه نصوحا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم سهل على الحجاج حجهم ووفقهم ويسر, ويسر لهم امورهم وردهم إلى الظالمين غالمين سالمين وبغروانك فائزين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين